إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ